من حولها وسبحان الله وسبحان الله ربي العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأها تهتز كأنها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 حتى إذا أتوا على وادي النمل, قالت نملة, النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان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 وأن اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدى هدى ام كان من الغور لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجهتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة وأوديت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسلدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أَعْمَالَهُمْ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهدون. أَلَّا يَسْجُدُونِ اللَّهِ الَّذِي يُخْرِدُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ, ويعلم ما تخفون وَمَا تُعْلِلُونَ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سلام أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول, عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ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 واني مرسله اليهم بهديه فناظره بم يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتم الدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم, ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون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 ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قال لك لها عرشها لنظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما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 قال إنه صرح ممرد من قوانير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن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 قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله الله لنميتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا نصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بلوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتون انتم تبصرون ان انكم لا تاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجو ان لوطا من قريتهم إنهم ناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا مرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساعنا سلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون ام من خلق السماوات والأرض وانزل لكم وانزل لكم من السماء حدائق غادَت بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أيله وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَىٰهُمْ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح, ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله معهم ومن يرزقكم من السماء والأرض أإلهي قال الذين كفروا اذا كنا ترابا والا منا اننا مخرجون لقد وعدنا لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى يكون غذف بعض تستعجلون وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَكَ لَا مَا تكن على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولهم ذبرين وما وَعَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا نَادُمْ دَبَّتًا مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُنْقِضُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كل حتى إذا جاءوا قال أكذبتوا بآياتي ولم تحيطوا بها علمًا قال أكذبتوا أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم ما ظلموا فأم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه؟ ففزع من, في ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتمه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر 124. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها فله خير أئذى الآمنون وما جاء بالسيئة فكُبْتُ وجوههم في النار, فكبت وجوههم في النار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 قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عم